النظم الجامع لقراءة الامام نافع نظم الشيخ عبد الفتاح قاضي رحمه الله بحمد ش العالمين أم ثم الصلاة والسلام الآبدي على رسول الله خير القلق ومرشد الورى لنور الحق وآله وصحبه الأعلام وقارئ القران بالاحكام وهذه أجوزة ضمنتها حروف نافع وقد هذبت قالون عنه وهو عيسى قد نقل والثاني ورش وهو عثمان الأجل فأكروا الحكم الذي يختارفوا محقصهم كل الذي وكل ما ذكرت حكما مطلطا ففيه عثمان وعيسى اتافقا وإنني قد أكتفي باللقض عن في يدي إذا المراد منك عن وأسأل الله تعالى عصمتي في القول والفعل وتلك غايتى. باب البسمة. زرتك تنا وصيلة بين السورق ورشج وكل ذا عن مشتغل. باب هائل كناية. وقصر لعيسى ها يؤده نؤته نصله نوله أرجه فالقه ويتقه وصل له أو قصرا ها يأته وهو بطاها نفرا وصل لورش كلها إن ثابتت في هذه الالفاظ حيث وقعت وقاق يتقه لنافع كسر والهاء في فيه ما ننقل قصدها عليه الله عنه فاكسرا كهالي أمساني فاحفوا وانفرا باب البد والقصر وقصر لِقَالُونَ ووسط ما انتصل باربع ايضا ووسط من اتصل أشبع ما اتصل اشبعهما ستا لوغش والبدل مد له وقصر ووسط حيث حل سواك قران ونحو ماء او بعد غمز الوصل حيث جاء كذا يؤاخذ في الانا عاد المولى واللين وصدق ومضدا بكلمتي لورشهم إن كان قبل همزتي لا منزل موجودة وواو تؤادي قصرا ووسطا كما روا والمز أو لا قبل همز غيرة في حالة إسقاط فقصوا أحمر. باب الهمزتين من كلامي. ونافع أخرى ما قرتهلا وذات فتح سهلا أو ابدلا لورشهم سواك آمنتم فلا تبدل وطالون بمد فاصلا بينهما إلا كآمنتم كذا أئمة ونحو آلانا قذا وفي أوشهد الخلاف قررا ونافع بغم العنزتين قد قرا مستفهما امنته في الظله وحوث العرف وطام اثبت وكل ما استفهامه تكورا فنافع في الثاني منه اقبرا والعنكبوت النمل فيه ما تلا في الثاني والاوان بالعكس انكلى باب الهمزتين من كلمتين حال اتفاق مع فتح اسقط وَفِي وفي كسر وضم قد نقل تسهيلها وأدعي من مبدلا بالسوء إلا واصلا او سهلا وذال طالونا وورص سهلا أقراهما كيف أتت مدا وإن تلاه ساكن فهد كمددا وقصر تسد وهؤلاء والبضاء أبدلا يا أنب كسر بعضهم عن منجلا وحال قل في السهل الأخرى وفي كسوء إن تسهيل نواه كفيت وبعد ضمة وكسر وعطاة مفتوحة نواوا ويا أن أبدلت إن همزة الموضيع فإن ساكنت ابدالها عثمان كيف واطعت وحقق الإيواء ثم أبدل أهوى بنحو قوله أجل وإن تكن عينا فقد أبدالك بئسا مع الذئب وبئر فاكتفي أم ذا لألي أغب قد أبدلا له النتي أبدلا ومثله رئيا ولي أهب الياب كل مي ونافع يأجوج مأجوج من ساء مقصادة معساء لا باب النقل حركة الهمز لورش من قل لساكن منفاصل قد جعل مع حذف همزة سوى حروف منهوغا كتاب سكونوا والبدء في النقل بهمز الوصل أفضل لاستناهه للأصل وقد روى عن نافع منحول ردءا وآلنا وعادا لولا وقرأ لقالنا بهمز ساكن مكان واو مطلقا وأتقني وقل أنؤل بادئا أو لؤلا لكن Ba de amour car fan في الضاد والله ورشهم أدغام قد وتأتني في الدهب واعتمد يأتينا أيضا وله فأظهر يالهف وبوكب ويعذب من جرى فيلون خلفه وقالون سلأ بالخلف ثم معي مع يالهف عقلا أذغم له في ويعذب من يشأ وهو في البكر ذات ونافع الالغام في اخلته جمعا وفودا وكذا اتخذته باب الفتح والاماله والتقليل قلال ورس من ذوات الياء مكان في الأفعال والأسماء بقلفه نحو سعى الهدى كذا ما رسموا بالياء قلفه هدى نحو بلا متى وانما ما عذا على إله حتى ذكا منكم لذا والإسم فن ترد حقيقته والفعل ما ترم عريفة وافتح له الربا كذا مرضاتي وأوكلاهما وقل مشكاتي والآلفات بعد رائم كشترا قلل وفي أراك من كل هنجر وقبل رائبات كسر طارفا كالدار والأذرار قل وعرفا مع كافرين الكافرين بليا وفي الجاري خلاف ثابتا كذاك جبالين ثم طلل ثورات معرى في الفواتح انجلا حميم كله وغايا مريما وغاب ميلها له انتما حوفا يرآ خلله ماء واطعا قبل لا محرك فكن مستمعا خلله الرغوس الآي في النجم الضحا طه القيامة كما قد واضحا عباس والمزعي وشمس الأعلى والليل ثم قرأ ومعها ساءلا وكل رأس فيهها قد اخترق فيه وذكرها بتقليل مصف وفي منون وقبل تاكني فقف بما أصيل غير والني وافتح لي جميع الباب ومجلا نهر في لوثيابي له وحيث جاء وراء تفتح وقللا واجهاني عنه صححا رقاق ورش كل راء كوتحت أو إن تضم بعد ياء ساكنت أو بعد كسر لازم ولو فصل بينهما بساكن كما نقل إلا بصال أو بقاف أو بطا ففخم منها بعد كل واضبطا والقلف في حيران ذكرى امرا ووزرا ثم حجرا صهرا وتختمت في الاعجم وفي ارم وفي المكرر بفتح او بضم وقبل مستعل وإن حال الالف ورققا بشعر كما عرف باب المنام ظل غراش فتح لاني واليت وطاء ثم ضاء احجمت اذا اتينا متحركاتي في الفتح قبل او مسكناتي وخلفه قد اثبتوا في طالا كالصالحا ومعه في فصالا كذا الذي يسكون عند الوقف في ذوات الياء أيضا ثعلب وفي ربوس الآي حتما رطقت وهي صل في ثلاث ذكرت يا آل إضافة وَالْيَا أَفْتَحْ عِندَ فَتْحِ هَمْذَتِي أَوْ كَثْرِهَا أَوْ ضَمِّهَا إِلَّا الَّذِي فِدْعُونِ وَالْكُمُونِ فَاتَّبِعَنِي تَرْحَمْنِ تَبْكِنِي ذَرُونِ آلِنِي يدعونني تدعونني معه يصدقني كذا أصرتني أرض الرئاتوني بكهس ثابتت ويا بعبدي أولا قد كانت وقال لام العرف فتحها ثبت وعند غمي الوصل أربع أتت مفتوحة القوم لنفسي بعد اسمه قد مينت في الزكري وقبل غير الأمس أسكن بيتي نوح مع مالي في نمل ما كان لي معا ولي مع نعجتي معي جميعا غير ثالث كلتي ويا عبادي أثبتا أمطلقا سكينة في ذخرف أقسقا وكل قد قرر واتحم باتيا له وحررا سكان قالون ومن معي ولي فيها ومحيايا وإخوة قلي ويا أوزعني مع الرب فيها لقالون خلاف قردهم وليؤمنوا في فتحا لورشهم مع لي كما عنه علم في محيا يا عنه قد ثبت ويا المضاف كلها قد واضحت باب يا اتي الزوائد ونافع يديدها في الوصل للاتباع والقفو الأصل أوله النوى من ومن اتبعني وقل ويأسلال إن أخطرتني والمهدد الإسراء والكهف وإن يهديني نبغي بها معي أسيا تعال لمن مع فتحها في لخذ بياني وهاتم الدنان والجوارف ثم إلى الداعي المنادي آغفي وأحرف الثلاثة في الفجر أكرامني أغانني مع يسري وزاد قالونا له إن تارني والتابعون أهلكم في المؤمنين وحظ يدعي إذا دعاي رجاحوله ذو البيان وورسل التاعي إذا دعاني قد أثبت الي فيه عن إيقاني ويا وعيد حيث جا والباني السوتين والسلاق والسناد كذاك يدعو التاعي مع دعائي تسألني فيه ده بلا مرائي يكذبوني قال وليلقذوني فاعتازلوني ثم ترجوني بالواجب في الفجر وكالجواب نذير بالملك بلو ثيابي بأربع النكير ثم نوذري في ستة قد أشرقت في القامري أداني الله لعيث فاقف بالحرف والإثبات أو لا تعرفي سورة الفاتحة ونافع في قصر مالك تلأ ومي مجمع تكينن أوسل قرلام حرك لطالونا فعيس الهال ورش قبل غمز القطعي سورة البقرة ويخدع نقرأه مثل الأول وهم يكذبون وافتح فاقل سكل عيسها أهوه البعد فأواه نولام وثم هو عرفا نغفر كالعرفي فضم وافتحا لنافع إن ذكرهنا قد واضحا أنف العرفي وبالهم ذقر أبدا النبي معهوس o que في للنبي إلي عيسى أبدلا كذلتي قبل الا واصلا والصابئين الصابعون تحذف همزاته كذا يظاهون اختفي وظا تظاهرون مع تظاهرا شدد قطيئته تبهجرا تعملون الغيب ميكا لازمي همزا بكثل وزل الترشدي والتاخذ استحقل وأوصا ورد وأم تقولنا بغيب اعتمد قاطب يرى خطوات سك مع شهل والأذن أذن نكلها مع الأكل أكل وأكله وضم نفرا كلا وعقبا وكذا كنذرا لنافع وورشه قد ضمر في طربة لهم كما قد كرا وأولا من ساكنين فضل ما لثالث جمال جوما فعلنا نحو أو القصوى كذا أن قتلوا محظورا ينذوا منيب ندخلوا من والبرو فيه مجرى طعام مسكين بجمعين فورى مع حرف تنوين ونون مفتحى وبالبيوت كيف جاكس تصلحى وذلك قالوا وفي السلم استحى حتى يقول رفه قد صححى كذا وصية يضعف كلا قدره اسكمداله مع على ويرس خلف الصدور في الاعراف في الخلق بس بلا اسقاف عتيت مفسد زينه حيث وقع غرفان تنفتح غيره لتتبع واقرا دفاع فيه ما ثم ممدودا وصلا انا لنافع إن قد اسندا قبيل فتح غمز نوضا وان قبيل كسر الهمز خلف وذال عيسى وحده وقرأ براء نشيز مضم ربوة مع الجرى مع النعيم أفكس العين أو أسكننها بدون مين وذال عيسى وجزم الذكف منونه وتحسب السين حيث أتى مستقبلا وميسرا وضم سينه تكن ذا تبصرا تصدق الشدصاده ثم وفع حظيرة كذا تجارة معا وجز فيغفر ويعذب وهنا لأحرف الخلاف تم جمعنا سورة آل عمران. يرونه القاطب وقفف كفلا وذاكريا منزه حيث نزلا ووفعهنا وبعد ياتي مويما وباقي المواضع سبتونما وعند أني أخلق السر طيرا قل طائرا مع المقيت الضيرا وفا يوفيهم بنون وألف فانتهو جميع منه حب بورشهم وهمزه قد سهل وبعضهم عنه بببدان سلا سهل لقالونا وابق الالفا وانفع ولا ياموركم كي تنصفى وتعلمون معه اتينا قران صيغة يتوكل وقاطبا يبغون يرجعون يجمعون مع ما يفعلون لي ليكفوه قر وطع وحاء حدد البيت بالفتح كذا وو مسومين عن روك ذا يضوكم فكسره وجذم خففا وو الذي قد لحبفا قتال ضم وقسرا وتمعا بكسر بيمه قري يغل لهم وافتحا وضميا يحزانوا واجسر للذي في لمديا لا تحسبن قبل يفرحون قد قري أب الغيب احفظا للتروشا سُورَةُ النساء تساءلون اشتد قياما أسراء وحيده ترفع ويوصى اخره فالسر يدخله مع الصلاه مع صوت كذا فيها يكفر قد وقع فسح يدخله يعذبه امتلا في في جميعها كمنجلا أحل بفتحين ميمة مدقلا كالحج فافتحا كما قد نقلا وعاقدت فامدده وارفع حاسنه وافتحت سوا واشتدن كي تتقينه ذكرتكم أخرى السلام فقسرا غيره بالنصب يصلح يا الصالحا قد نزلهم واجسيري في الدوك فافتحنون يستيهم دري ودالت عد شددا لنافع وفتح عينها لورش قدوعي وأسكنا أو أخفين فتحها عن قلونهم في عينها سورة المائدة قَبْلَا يَقُولُ الْوَا وَدَعْتُ الْيَوْتَدِ وَاجْمَعْ رِسَالَتَاهُ وَاكْسِرْ تَسْتَدِدِ جَزَاءُ دَعْ سَنْوِينَهُ مِثْلُ جَرُرَ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِثْلَهُ قَرَتَ أَسْتُ حِفَّضُّ وَحَاءَهُ السِّرِ يَوْمَ افْتَحَ النَّمِيمَهُ كَذَا أُرِيبُ سورة الأمان فتناسهم توصد نكذب فعي معه نكون يكذبونك فعي ونافع البابا اريت سهلا وبعضهم لووشهم قد ابدلا فانه السر والسبيل فانصبي نجيك متهيئ فقد فتوصبي ان جيتنا مكان ان جنات الامن تحد بتخفيف معلا ولا تنون درجات منكلا وجاعل الليل كذا قد موقلا وقارق شدراء وقوبلا بالكسر والفتح مع الكهف تلا منزل خففه واجمع كارمة مع يونس وغافر كما ثبت والتح يضلون كيونس وشد ميتا وتحت الفتح مع ياسين واجمع رسالتا واجسرها وكذا رحا رجل بالكسر عنه اوقذا يحشرهم بالنون مع الثاني بيونس وموضع الفقان كذا سبقتم ما نقول فيها حاء حصان اجسر تكن فيها تذكرون شددا هم مسجلا ثم افتحك سرقي من مثطلا سورة الأرى قليصة فارفع لما تفوصبا صبا منون وظل من توصبا كلا وأو أمين أسكن وعلى علي تلقى شد حيث نازلا وخف يقتلون معسن اقتلوا رسالة فرر وخطيئات بالرفع مع معذيرة يسينا قري ذري تجمعها وتاءها كسري كفان في القري ويسينا جعل يذرهم النون وشركا قزلا وتكين التح يتبعوك الشوارا والظم يهدونا وليمي مكسرا في مرد فينا الثالة فتح طففا يوشي موهن فشد نوما مع نصب كيد واسرن مظهرا من حي يحسب النقاط حاضرا فهي يكون النسك فالس وضضادا بضعفا ثم فروميا سورة التوبة ويودس وهود ويوسف أزير نحل ابنونه يا فافتح وضاده بسرا كما حصل معقوبي يا إلوان وعذب قلب تأجه المناطئ فتنرق أتا صلاتك اجمع واسر التى واجمع في هود والممنة فقطع قبل الذين الوا ودع وجهلا من اسس الحوفين ووطع ما تلا يزيغ أنفا لسحرون قرأا يفصل النون متاع ولا يهد افتح لي ووشنها أو اختلس لعيسى فتحها وفان ننجي ثقلا وافتح وخف عمية من كل زوجين أضبعا ومجر ظم واتريا كلا وتسأل اشتدن يا أخيك الكهف يومئذ مستحمع سأل ثمود نوء مع فوقان تجل والنجم ثم العنك موت يعقوب هاه لا توافق في سيئة سيئة أشم من الكسر ضم فسريء فيه وصل الهمزع وسعد وإن كلا ولما معياتنا ذكا كذا كما في طارق والزخر في غيابة مع فيهما فلتعرفي يغتع بكسر العين مشرايا فبتحيتا بكسر الهائزة فانساكنت بتياته حفظا ونوحي جهلا وفرأ بيا بي إن حيث ما تنزل والذان في قرخونه قرش اددى فنجي يقرأه فننجي تسعدا سورة الرعد زرع مع الثلاث بعده اخفضا يسقى فألف يوقذون قاطبا سدوا وصد الطول فافتحوا اشددا ويثبت الكفار جاء مصردا سورة إبراهيم والرفع في الله الذي قد ثابتا والجمع في الرحيم عشراءتا سورة الحجر تنزل قرأ وارفعا ما تبع تبشرون كسر التبع سوره سورة النحل والإسراء ووالنجوم صد وبعده اكسرا يدعون معه العنكبوت قاطبا كالحج مع نقمان والطول وفئنا تشاقون اكسرا نتقتفي يهدي فجه المفرقون قد ورد بكسر رائه وكل معتمل ولون نسقيكم مع القدم فتح وظانكم ونسح عينه وضح لنجزي النقل بياء أولا وقاف بالقطات الظم في كلا سيئة نس يقول أولا خاطب وذكر في تسبح اعتلا ورجلك سكنا وخلفك ثبت وتفجر الأولى كنخرطونها سورة الكهف في عيودا وغيره السكتوح ظل نفتح افتح وكسرا كما نقل تزا ورشد مع ملك تواف مر ثمره حرفيه مضم تشتهر وميم خيرا منه ما قد ثابتا مهليك ثم افتح مع النمل اذى زكيه فالجدع ثم قففا ولا دني تخفيفا قد عورفا أن يبذل التحباءه وشددا دالا كتحريمه ولون واردا سل في الثلاث وحدثي مناجزا وارفعا متشرفي سدين مع سدنك يا سين الظلمي دكا كالعراف اجعل سورة مريم عديا نظر واصنيا وكذا بذي ينفسرون نسيا واخذا تساقق اشتد مع فتحين استقر قولا فعن وابتح وإن الله قر مطلاصا اكسر لاما وذكرا تكاد مع شرح فظن والكرا سورة طه وَنَعْلَمُنَا فِيهِ ثُمَّ ثم في هَذَا نَقْرَأُ أَنْ كَذَّبُوا وَاكْسِرْ سَوَا يَذْخِيتا بالفتحين حَلْقٌ وَشَدٌّ وَأَنَّ كِسْرَاتُ جَلْ سُورَةُ <تصفيق> فقال قلك آخر ثم وفعا للصال مع القمان كيما تنفعا تحصين ذكر للكتاب فقرأت في موضع التحريم أيضا أفردا سورة الحج والمؤمنون لا مال يبضع فاكسرا لورشه ثم مال يقض مثله عن علم سواء ارفعك شريعة وفي تخطاق تحشد شددا لكي تفي له لهدمت خطف وسيلا الشراء وإن وفتحته تهجرون ذوكرا بالضم والكسر ورفع عالمي هنا وفي سبا اتى عن عالمي سخريا ابن سينه هنا وفي صادح فظن ما اقول واقتفي أرباع فاوصب أولا ثم وفعا قميسة الأخير أنقفف معا لعنات فاوفع راض بطاد اكسرا والله فاوفع بعده لتؤجرا وفتح يا مبينات هاهنا معا وفي الطلاق حوث سورة الفرقان والشعراء في تستطيعنا فويب تقلا شنا تشققوا معا فقد علا لم يقترون يا هم وستأكسرا وحاذرون فارهين فقصرا لنك تقل كصعدتك كيسفا وفي سبأ وفات وكالعمر فار سورة الدم شهاب نحن نونه مع فتا فما كفض مكافا واستمع يخون يولنون أن قد كسرب عيد مكرهم وأن الناس قر ويشركون قاطبا ثم امددهم داءة واضم مدات شديد سورة القصص جدوات مكسر فتحي الرهد القلاء واجزم يصدقني له كمن جلا وسمي يرجعون ساحرا يصف وأنف يجبى وجهل انفسف سورة العنكروت مودة لوئه ووصف بينكم واليا متعوا لعيسى سكندأوا سورة وثاني عقبات ربها ورد للعالمين افتحل ذوب ويعتمد بضم ت ثم واو ذكر اثار ينفع الدفيه عنه ومن سوره لقمان الى اخر الاحزاب يتأخذ ساخي ذوكاوات صاعده اتخف والياء في الله جميعا قد حذف حقق لعيسى غمسه وسهل لووشهم ثم بصورا وطولا وقف بياء ساكن او سهل للروم وامدد وقصرا كما تلا كالطهرون ومعا في قد سمع فتحان تشددان بصر سمع وفي الظنون والرسول فمدودا وصلا ووقفا والسبيل فعدودا مقام فافتحا لا اتوها بصرا واسوه حيث أتت له سرا يكون انثى وقات مكسري بثا كثيرا لا إن قلقي سورة سبا وفاقر برجز اليم كشريعه اختضا مسكانهم فاجمع نجازي جهلا معيائه وراى الكفور فرفعاء صدى قطف في بينات ومن سوره يسين الى اخر سوره خافر تنزيل فوزعا ومعه والقمر يخصمون كايه الذين اشتهر ننكسه فافتح سكنا ثم وخف ويعقلون خاطبا كما وصف كذا لينذر مع الحق في وخف يستمعون وابذينة اضيف سكان او اباؤنا لساكلا واليتنا لنا على الله ربكم ورب فوفع وسين والساق فقففو مع خليصة أضف وفلحق تنصبي قفف ما مع تأمرون تنصبي تاقوت شدد هنا وفي النبى وقرأ وأن يبهر كي ما تذكرون وترك منكبا سورة فصلت وشورا نحتاج نسك يحشر النون وزم أعداء فوصل تفعلونا ينحسن واضرق بما فيفا بما ويعلم ما يرسل فعيوح يسكن فعلما سورة أن كنت مكسر ينشا افتح أسكينا قفف وقل أأشهد عند قرأ قل ولو وغمز جاء نمجدي أسويرة فافتح ومده ثعدي والمم يصدونا وقيله اصبا ما ضمها أيعملون خاطبا سورة الدخان رب ارفعني ولي فألت وظهمي سأعفل مما مقام تغنمي سورة الأحقاب حسنا فقل كرها بفتح فيهما ولا تقبلوا بياء مطمما ولا تجاوز أحسن رفع ثم في ولي يوفياهم ولا يرى الخطاب فيه قد ظهر مع فتح بعد نصب نشتمر سورة القتال والفتح قل قاتلوا وغمز إسرار افتحا وقرأت يبطيه بنون وضحا سورة قاف والطور نقول بالياء وألبا افترا وهمذ انه افتحا كما قر بالصاد في المسيطرون قد قدلا ويا يصحقون بالفتح جلا سورة الرحمن والواقعة والحديث يقروج معه ينزفون جهلي قبل الغني هو فحذبت عنه سورة المجادلة والممتحنة والصف والطلاق في المجلس اقرأ يفصلهم وافتح النوء متم بالئ ثم نوصبا تلواه ما أنصار نوء ثم في الله لا من بعده فاحفظ تفد سورة المنافقون والقلم والمعارج ونوح والجن طفف لويا لو يزلقونك فتح مزاعة فرفع شهادة اتضح توحيده افتح تكنا في نوصري والذنب ضم مواوه اقرأ تنصري والزرو أن غير ذي المتاجد يسلكه نون قال إن مقتدي سورة المزمل والمدفر والقيامة نصفاه ثلثه بخط ذاكره والرجز فاكسر وافتحا مستنفره وياكرونا خاطبا ورابرا فافتح ويمنى انفا عمن صدق صورة الدهر والمرسلات والنبا سلاسل النو طواريرا معا عليه مسك واكسر الهاتف معا تقر فقدرنا جما لا تجمعا ورب والرحمن فيه مرفعا سورة النازعات وعبس والانفطار والتقصير. باني تزكى معك صدى تقلا فتنفع فعينه لتعدلا إنا صبرنا كثف وثيف عدلا شدد وفاكهين مدة قبلا سورة الانشقاق والبروج والغاشية يصلب مشددا ومحفوظ رفع تسماعهم وارفعا ما تبع ومن سورة الفجر إلى آخر القرآن الكريم وقصرت حطنا وهم وقرأ فلا يقاف والبرية همزا معا وحملات بالرفعي تلأ وتمما قد رمته وأؤملا ثم صلاة الله كل حين على النبي المجتبى الأمين وآله وصحبه وشيعته والمخلصين كل لهم من امتي واذهل الله جليلنا منه وافرذنوا بوانعيم الجنه